باب الإقرار فيه الذي قبله وما أشبهه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا صحر ابن حبان في حديث طويل